تَهُون وَأَطِعُ اللَّهَ وَأَطِعُ الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنادوه أيديكم ورماحكم لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله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 وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَجَزَاءٌ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هدية بالغ الكعبة هدية بالغ الكعبة أو كفارة قعام مساكين أو عدل ذلك صيام الليدوق وبال أمره